we zijn hier in de buurt van het leven. We zijn hier in de buurt van het leven. We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 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قَالُوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقينا عذاب السمون إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت رب بصو معكم من المتربصين أم تامرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله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 Amlahum sullam yestemgoun fi, fal yati mustemgohum bi sultan mubin. Amlahu albanat walakum albanoun. Amtesalohum ajra, fham min mur min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 ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إِذَا هوى